آمين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امينين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 لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ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 ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلض فازره فاستغلض فاستوى على سوقه يعجب الزرع علي بهم الكفان